وذكرنا ان بث الاخبار وذكر الاسرار التي تكون بين الرجل والمراه من كبائر الذنوب لا يحل للمراه ان تكشف سر زوجها لا فيما يتعلق بالفراش ولا فيما يتعلق بالعشره بينه وبينها ولا فيما يتعلق بسائر البيت من أمه وأبيه ونحو هذا وذكرنا أن هذا الأمر عنصر أساسي وراء كل فساد يحصل في البيوت فإن السطر إذا أزيل عن الناس وظهرت معايبهم ظهر كل شر ويكفي في هذا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله عز وجل وهو الذي له الحق على جميع العباد يستر على عباده العصات وهم يعصونه صباح مساء فهكذا المرأة الصالحة ينبغي أن تكون كتوما للسر فلا تخبروا بما يكون من زوجها أبداً لأي أحد كائناً من كان لا لأب ولا لأم ولا لأخ ولا لأخت ولا لصديقة لأن هذا الموضوع كما ذكرت من كبائر الذنوب والمرأة إذا كانت لها صديقة تخبرها عن أمر زوجها وسره فعليها أن تنصحها في الله عز وجل وأن تأمرها وتنهاها فإن لم تنتهي فلتقاطعها رعاية لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن هناك أحوال يجوز فيها ذكر حال الأزواج أو يجوز فيها كشف بعض الأسرار إذا دعت لذلك دواع ذكرها أهل العلم في كتبهم وذلت عليها الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولا أمر لاستفتاء يجوز للمرأة وكذا للرجل إذا سأل بعض أهل العلم عن حاله وما ينبغي له أن يفعله يجوز له كشف الأسرار ويجوز له التصريح أيضا بذلك إذا كان وراء التصريح فائدة فإن استطاع أن يذكر الأمر مجملا بدون أن يذكر اسم المسؤول عنه فهذا خير والتصريح بالاسم كما ذكرت ليس فيه أيضا من محذور حتى فيما يتعلق بأمر الفراش الذي ذكرناه قبل ذلك فإذا ابتليت المرأة بزوج يقع منه في الفراش ما هو مخالف للشرع كان يحاول الرجل أن يأتي المرأة في الموضع الذي حرمه الله عز وجل فإذا أرادت المرأة أن تستفتي لها أن تذكر هذا وهذا من كشف السر الذي أبيح للضرورة وللمصلحة الراجحة وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن امرأة رفاعة القرضي رضي الله عنهم أجمعين أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له إن رفاعة طلقني فبت طلاقي, بت طلاقي أي طلقني للمرة الثالثة التي لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قالت فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فكانت المرأة عن عدم قدرته على وطء النساء ولا شك أن هذا من الحديث بأمر الفراش الذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها لأنها ليست كاشفة للسر وإنما مستفتية والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فالمرأة ما الذي أحل فعلها أمران الأمر الأول أنها لا تقصد كشف السر في المقام الأول الأمر الثاني أنها لا تصل إلى ما تريد من حكم الله عز وجل إلا بكشف هذا السر فكان كشفه ضرورة فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فحينئذ ذكرنا أن السر ينقسم إلى ثلاثة أقسام أعظمها فيما يتعلق بالفراش وهذا يجوز كشفه إذا كانت المرأة مستفتية والاستفتاء هو الاستفتاء المباشر من المرأة لأحد أهل العلم فلا تخبر المرأة صديقة لها وتقول سليلي أو ليسأل لي زوجك ليست هناك واسطة بل هي المرأة والمستفتة من أهل العلم لكن لا توسع المرأة الدائرة فتذكر سر زوجها لأخيها أو لأبيها أو لأمها أو لاختها من النسب أو من الإسلام ثم تقول سلوا لي فهنا لا يحل بل هي مباشرة بين المرأة التي تستفتي وبين أحد أهل العلم وكذلك إذا أراد الرجل أن يسأل بعض أهل العلم عن حال امرأته لا يجعل في ذلك أو من ذلك واسطة يعني يكن المرء ليس من طلاب العلم ويعرف طالبا من طلاب العلم يذهب عند الشيوخ فيقول سلي عن كذا وكذا فلا يجوز له ذلك إلا إذا كان الطالب لن يعرف بحالك لكن إن كانت من القرائن ما يدل على أنه يعلم أنك السائل فلا يجوز لك أن تجعل واسطة بينك وبين الشيخ. وذكر الأسماء في هذا المقام كما ذكرت ليس بشيء وهو جائز والمرأة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن رفاعة طلقني فذكرت الإسم ولم يقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت إن رجلاً أو لو قلت إن زوجي فما جاء الشرع بجوازه فنحن نقبله ونجعله على العين والرأس وكذا لو كان الرجل على خلق في المعاشرة سيء وهو المرحلة الثانية أو المقام الثاني من مقام الأسرار وهو العشرة التي تكون بين الرجل وبين امرأته كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن هندا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وفي بعض روايات الصحيح إن أبا سفيان رجل مسيك أي يمسك المال ولا ينفق منه تصفه بالبخل فهل علي من جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله أنت وولدك بالمعروف فها هي المرأة كشفت عيب زوجها وهو وصفه بالبخل لكنها إنما فعلت ذلك ضرورة لتستفتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تأخذ المال أم يعتبر ذلك من السرقة فإن كانت المرأة زوجها مسرفا أو كان زوجها بخيلا أو نحو هذا لها أن تسأل أحدا من أهل العلم. ولا حرج عليها في كشف هذا السر إذا كان يترتب من وراء كشفه مصلحة شرعية وهي معرفة حكم الله عز وجل وكما قلت هناك من المصالح الأخرى التي يترتب من ورائها خير عميم يجوز فيها كشف السر لأن حفظ السر ليس هكذا مطلقا ولكن الأصل حفظ أسرار الناس لكن إذا تعارض هذا الحفظ مع مصلحة شرعية أخرى يقدم كشف السري كما لو كان رجل من أهل البدع ممن يريد بالبلاد شرا كأصحاب التفجيرات مثلا ونحو هذا الذين يضمرون بالبلاد والعباد سوءا أو كرجل شيعي ينزل عليك وتعلم من حاله أنه يريد أن يفعل كذا وكذا ثم يقول اكتم علي أو نحو هذا فهذا يجب فضح أمره وكشفه بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا لعن الله من أحدث حدثا أي من فعل بدعة أو آوى محدثا فالمبتدع لا يجوز إيواءه ولا الستر عليه بل إبلاغ أهل العلم أو إبلاغ الناس أو لاغ الشرطة عليه هو من أمر الله عز وجل ومن أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا يجوز كشف السر إذا مات صاحبه وكان من وراء الكشف مصلحة فهنا قيدان القيد الأول أن يموت صاحب السر والقيد الثاني أن يكون هناك مصلحة من كشفه أيضا فلا يكفي الموت خلافا لما اختاره الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه فإنه بوب في صحيحه بابا فقال باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها وقد رواه مسلم أيضا أنها قالت كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمعم عنده ولم يفارق منهن واحدة فأقبلت فاطمة رضي الله عنها لا تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي وأجلسها عن يمينه أو عن يساره ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت قالت عائشة رضي الله عنها فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين قالت فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لها ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمة ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره قالت عائشة فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لها عزمت عليك لما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمة رضي الله عنها أما الآن فنعم فأخذ البخاري من هذا أن صاحب السر إذا مات يجوز أن يكشف سره قالت فاطمة رضي الله عنها أما حين سارني في المرة الأولى فإنه قال لي إن جبريل كان يعارضني القرآن في العام مرة وانه عارضني العام مرتيني وإني لأرى الأجل قد اقترب وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي فاتق الله واصبري قالت فبكيت ثم قال لي في المرة الثانية أما ترضين أن تكون سيدة نساء هذه الأمة أو قال سيدة نساء العالمين قالت فضحكت فأخذ البخاري من قول فاطمة الآن فنعم أي الآن بعدما مات وهذا على إطلاقه ليس بصحيح ففاطمة رضي الله عنها لم تكشف السر لمجرد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن للمصلحة أيضا المترتبة من وراء ذلك فإنها لو كشفت لعائشة عن حال موته لأحزن ذلك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك من محذور من ذكر هذا الأمر وأنه عليه الصلاة والسلام سيموت قريبا والموضع الثاني وهو قوله لفاطمة أما ترضينا أن تكون سيدة نساء العالمين أشكل أيضا على بعض الشراح والصحيح أنهن لو علمنا لربما سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من هذه المنزلة كما ذكر ذلك عكاشة بن محصن للنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث السبعين ألفا وقد أشكل هذا الموضوع على كثير من الشراح وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى والذي يدل على أن حالة الموت لا تقتضي كشف السر بمجرد الموت إلا إذا كانت هناك مصلحة ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان قال فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت وما حاجته قلت إنها سر قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنس بن مالك لثابت البناني معد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بزمن مديد لو حدثت به أحدا يا ثابت لحدثتك فأنس بن مالك لم يكشف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته فهذا هو الصحيح أن صاحب السر إذا مات ينظر فإن كانت هناك مصلحة في كشف السر جاز ذكر السر كما روى البخاري في صحيحه من حديث مطرف ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بعث إلي عمران بن حسين في مرضه الذي توفي فيه وقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها فإن عشت فاكتم عني وإن مدت فإن شئت فحدث إنه قد سلم علي فعمران رضي الله عنه كانت الملائكة تسلم عليه وهذا من كرامات الأولياء فعمران يقول لمطرف إن عشت فاكتم يعني لا تذكر هذا وأنا حي فيشاع بين الناس فربما دخلني العجب والكبر الذي يحبط العمل فإن عشت أي إن من هذا المرض فاكتم هذا وإن مت فاذكر لماذا؟ لأنه لا مفسدة من ذكر هذا بعد موت عمران لأنه مضى إلى ربه مخلصا وفي ذكر هذا الخير عن عمران مصلحة عظيمة بخلاف ما لو كان هذا شراً فكتمه واجب سواء كان المرء حيا أو ميتا إذن الصحيح أن سر الرجل أو سر المرأة أو أي أحد من الناس الأصل أن ألا يذكر السر لا حيا صاحبه ولا ميتا لكن إذا مات ينظر إن أردنا ذكر سره إن كانت هناك مصلحة فلا بأس وإلا فالأصل أن تحفظ أسرار الناس وثانيا معرفة المصلحة يرجع فيها إلى الشرع يعني الباب لا يفتح هكذا بحيث يتكلم فيه كل أحد ويقول رأيت المصلحة في ذكره إنما تقدير المصالح والمفاسد يرجع فيه إلى الشرع سواء كان في كتم السر أو إذاعته وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث زينبى امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن فقالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم إن كان ذلك يجزي عني أي تصدقي عليك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 رضي الله عنه فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن مرأتين بالباب تسألانك أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له من هما فقال مرأة من الأنصار وزينب قال أي الزيانبي قال مرأة عبد الله فقال عليه الصلاة والسلام لهما أجراني أجر القرابة وأجر الصدقة فالمرأة هنا تقول لبلال لا تخبره فقد رأت في هذا ولم ير ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عن المرأة فالإنسان أحيانا قد يخطئ متى يتكلم ومتى يسقط فيرجع في هذه الأمور إلى الشرع كان يستفتي الرجل بعض أهل العلم ويقول عندي سر يتعلق بموضوع معين وقد مات صاحبه أيجوز لي كشفه ونحو هذا فهذه المسائل كما رأيت يرجع فيها إلى الشر حتى يعود باب السر مغلقا كما أراده الشر وقد دل على هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال لما تأيمت حفصة رضي الله عنها لقيت عثمان فقلت ألا أنكحك حفصة بنت عمر وفي رواية إن شئت زوجتك حفصة فقال عثمان رضي الله عنه سأنظر في أمري ثم لقيني بعد ليال فقال لي بدى لي ألا أتزوج يومي هذا قال فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر قال فصمتا فلم يرجع إلي بشيء فكنت أوجد عليه مني على عثمان أوجد أي أغضب أي غضبت منه أكثر من غضبي على عثمان رضي الله عنه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطبها بعد ليال فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك بشيء قلت نعم فقال لي إني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلتها وفي هذا الحديث جملة من الفوائد منها الإسراع في تزويج الأيام فإن عمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصة أي انقضت عدتها بعد مؤت زوجها بادر بتزويجها لا كما يفعله عموم الناس وترى المرأة أن الخير في عدم الزواج وهذا يدل على حسن عشرتها لزوجها الأول وهذا كله خلاف خلاف لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها جواز أن يعرض الرجل ابنته أو أخته على الرجل الصالح ومنها صراحة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإن أبا بكر يقول لعمر لعلك وجدت علي فقال نعم لا كما يفعله بعض الناس يحترق جوفه غضبا على صاحبه فإن أراد أن يستصفيه ويقول له لعلك غضبان علي يقول أبدا وهو يكذب فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا هكذا بل قال له لعلك وجد أي غضبت قال نعم ومنها حفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أبا بكر رأى المصلحة في حفظ السر أولى من المصلحة في إعلام عمر بالخير الذي يدخل عليه ولو كان بعض الناس ما كان الصديق لربما قال أخبر عمر بالخير العميم وأسره ويقول لعمر يعني سأحدثك بسر ولكن اكتم سيأتيك رسول الله ومثل هذا الذي يفعله الناس فالأصل أن السر يحفظ ويصان كما قال أبو الطيب المتنبي وسركم في الحشى ميت الأصل أن تموت الأسرار عند الأحرار وكما كان يقول أبو القاسم الحريري الأحرار خزائن الأسرار الحر كالخزنة يدخل فيها السر ولا يخرج وأما الأشرار فهم مفاتيح للأسرار صاحب الشر دائما لسانه منطلق إذن الأصل في هذا الباب ألا تبث المرأة خبر زوجها هذا هو الأصل إلا فيما ذكره من الحالات التي استفناها الشارع ومن الحالات التي استثناها الشارع أن تذكر المرأة سر زوجها لأبيه وأمه بقيود القيد الأول إرادة الإصلاح يعني المرأة باعثها لكشف السر لا فضح الزوج ولكن أن يصلح الأب منه أو تصلح الأم منه وكذلك الرجل يذكر لأب امرأته أو لأمها ما يكون بينه وبين المرأة إذا أراد الإصلاح والقيد الثاني أن يكون الآباء والأمهات من أهل الإصلاح فكم من رجل إذا ذكرت له كان ضدًا لك ومن الممكن أن تذكر المرأة لأب الزوج أو لأمه فيتهاون كأن تقول لها مثلا زوجي لا يصلي فتقول هل تحاسبين له ما لك أنت وصلاته فهذه المرأة لا يذكر لها مثل هذا وإنما يذكر بقيود القيد الأول أنها تكشف هذا لا رغبة في إخراج سر زوجها ولكن رغبة في استقامة حاله والثاني أن تعلم بالقرائن أن هذه الأم ستكون عونا على الباطل وستكون نصيرا للحق وكذا الأب لكن لو كان الأب فاسقا سفيها ظالما لا يعرف عنه الإنصاف دائما يعين الولد على الشر وعلى الباطل فمثل هذا لا تذكر له الأسرار وقد يعرف هذا بالتجار. كأن تذكر له مرة فلا يقوم بما أجابه الله عليه فحينئذ لا يذكر له أبدا مرة أخرى فالأسرار لا تكون لمجرد الشكوى ولكن للبحث عن الحلول فلا بد من هذين القيدين وإلا الأب والأم كالرجل الغريب بل هو أولى وأجب أن تحفظ أسرار الناس ويتعايسون على السطر الحالة الثانية تكشف الأسرار للحكمين إذا زادت المشكلات بين الرجل والمرأة وتعزل الإصلاح فكما قال الله عز وجل فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فحينئذ يجوز كشف السر لهذه الضرورة أو للمصلحة الراجحة أمام الحكمين بشرط أن يكون الحكمان من العدول أن يكون الحكمان من العدول لا من العجول أن يكون الحكم عدلا رجلا ذادي يسمع السر ويكتم لأن هناك أسرار أما أن يكون مجرد أنه كبير في البلد أو رجل يعني ما لهدومه فيسمع أسرار الناس ثم ينقلب إلى بيته فيقول لمرأته تعالي أخبرك ثم يذكر أسرار الناس أو يلقى بعض إخواني فيقول أنا متعب جئت من بيت فلان كان بينه وبين امرأته كذا وكذا فمثل هؤلاء لا يخبرون ولا كرامة بل أن تؤنس والرجل من الحكم رشتا وأن يكون مستقيم السيرة معروفا بحفظ السر فحينئذ يخبر بالسر لأن الحكام قد ينتهي أمرهما إلى الإصلاح وقد ينتهي إلى الطلاق فإن كان مما لا يحفظ الأسرار لا على الرجوع حصلنا ولا الأسرار كتمنا فيكون الشر من الجانبي فإذا لم يكن الحكام كذلك فلا يتدخلون في أمور الرجل ومرأته بل أن يكون من العدول الأمناء الحفاظ على أسرار الناس فحينئذ لا بأس أن يذكر الرجل ما يعلمه عن امرأته وأن تذكر المرأة ما تعلمه عن زوجها إن كان هذا طريقا إلى الإصلاح ولكن بقيد أن يكون هذا في الموضوع الذي يتنازع فيه فإذا تنازع الرجل والمرأة في النفقة مثلا أو تنازع الرجل في المرأة لأنه ضربها ونحو هذا فلا تشكو المرأة النفقة لأن هذا ليس محلا للنزاع ولا تزكر أنه يدخن أو أنه تستيقظ بالليل فتراه يسمع الأفلام الإباحية هذا ليس محلا للنزاع فلا يذكر إلا مواطن النزاع فقط يذكر الموضع الذي وقعت فيه الخصومة أما ما كان قبل ذلك من المعايب فإنها على الستر وإذا كشفها الرجل أو المرأة فإنه يكون كاشفا للسر مغتابا والله عز وجل يجزيه شرا في الدنيا والآخرة قالت الثانية زوجي لا أبث خبرة إني أخاف أن لا أذره أي إني أخاف أن أتركه كما ذكرنا كما قال الله عز وجل وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار أي لا تترك ولا تبقي إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجر كفار وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاصم رضي الله عنه إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فتذر أي تترك والمرأة كما ذكرنا قالت أخاف أن أبث الخبر فيفارقني بالطلاق وهذا من حكمة المرأة وهذا أمر مهم فالمرأة خلقها الله عز وجل لا تصلح إلا بزوج وهذا الأمر هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها فالمرأة إن أرادت أن تتأبى عن هذا فهي كما ذكرنا كمن يطبخ الحديد يلتمس أدمه فالمسألة دي ليست بالهوى وإن رغمت أنوف النساء خلق الله المرأة من ضلع آدم فلا تسكن إلا له ولكن أكثر النساء لا يعلمون ولهذا شرع الله عز وجل الزواج لكل امرأة فليس في الإسلام امرأة بلا زوج لا بكرا ولا مطلقة ولا أرملة والله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر بعد انقضاء هذه العدة تزوج المرأة لأنها لا تصلح إلا بزوج بعض النساء تظل الواحدة منهن من سن ثلاثين سنة أو أربعين إذا مات زوجها إلى السبعين عندها أولاد أو عندها إخوة يأنفون من زواجها كأنه عار والعار الذي يفعلون لكن الأخ ظالم لنفسه ظالم لأخته والولد ظالم لنفسه ظالم لأمه يقول لك لماذا تتزوج وما يدريك أيها الجاحد العاق أنت تطأ أمك تريد الفراس لهذا خلقت خلقها الله عز وجل وركب الشهوة فيها ماذا تغني أنت عن أمك أيها الغبي العاق ولكن يمنع المرأة الحياء ماذا يفعل الأخ مع المرأة أيضم أمه إلى صدره أيعانقها أيبل ريقا لها فيما يتعلق بالقلب لكن الناس يجحدون ويظلمون والذي خلق المرأة خلقها لا تسكن إلا لرجل وشرع لها هذا ولكن أغلب الناس إنما يبحثون عن أنفسهم لأن المجتمع صار بعيدا جدا عن الإسلام صار المرء يرى عارا عليه أن تتزوج أمه لذلك يمنعها ولو كانت صغيرة ولو كانت جميلة لكن لأنها أم وهو رجل لا يدور بباله أنها تشتهر رجال أو يدور ببالها مثل هذا أو أنها تحتاج رجلا يوما يقول تحتاجين في ماذا أنا مع المال وننفق عليك هي لا تريد المال ليس إلا المال من الذي قال هذا وكذا بعض النساء اللواتي لا يعقل هي وأبوها أو أخوها أو أمها إذا كان بينها وبين زوجها طلاق يقولون جميع فتاة الخبز الذي يتساقط من مائدة الأرض يكفيها وهل هي تزوجت الرجل لتطعم هل تزوجته لتطعم حتى يقال هذا الكلام لكنه إباء على الفطرة فالمرأة لا تسكن إلا لرجل ولا تصلح إلا بزوج لكن يتركون النساء الأرامل مع أجهزة الهاتف ومع العشق وربما الفاحشة وهم لا يدرون إذا قدر الله عز وجل على الرجل فمات ومرأته بنت العشرين عاماً أو الثلاثين أو أربعين أو حتى الخمسين عاماً من الذي حجر القلب؟ من الذي أوقف الإحساس عند المرأة؟ من الذي عطل العاطفة؟ من الذي ألغى الشهوة؟ كل هذا موجود بكل أسف لكنه يمور في قلب المرأة التي تعيش تحت نير هذا الظلم وكأن هذا عار وشنار على أهله وهو آيات في كتاب الله قرآن يتلى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر ثم تراجع المرأة الزينة وتتزوج هذا هو دين الله عز وجل لكن كم من أرملة تريد هذا؟ لكن لا تقدر على التصريح لأخيها ولا لأبيها ولا لأمها ولا لأبنائها فتموت الرغبة في القلب وتعيش مظلومة حتى الموت هذا لو كانت دينة وإلا فتح الباب على مصر وعيه للعلاقات الأجنبية المخالفة للكتاب والسنة فنحن بدعوى الحياء نخدش الحياء وبدعوى العار والفرار منه نقع فيه وينبغي على الفئة المؤمنة التي تريد التمكين ألا تستحي من شرع الله فإن شرع الله هدى ونور وإنما يخاف المرء من الظلام هو الذي أرسل رسوله بالهدى فإن كان تزويج المرأة الأرملة الكبيرة من الإسلام فهو هدى هو من الهدى وإن رغمت أنوف فأنا أقول لا عليك زود أختك الكبيرة أو أمك إن كانت في سن ترجو النكاح ولا تستحي فإن الإسلام شرف وإن القرآن نور وهدى إذا أردنا التنكين حقا لكن لأننا بكل أسف نتحكم في حياتنا بالهوى لا بالهدى كم من أرملة يكاد قلبها يصرخ ولا مجيد لأنها في بيئة ترى الزواج عارا وشنارا لا سيما إذا كان لها أولاد حتى يرى الناس أن المرأة الكريمة العفيفة هي التي لا تقبل الزواج ولها أولاد وأن الخير أن تبقى لتربي أولادها زعمت وهذا كله خلاف لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما سمعنا كان عمر رضي الله عنه هو الذي يعدد حفصه لا ينتظر حتى يتيها الكرام بل يبادر لأنه يعلم أن المرأة إذا خرجت عن زوج أدركها فساد عريض فالمرأة أيها الإخوة الزوجة لا حياة لها حقيقة إلا مع زوجها ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام طلاقها كسرا يقول وكسر المرأة طلاقها ولهذا لما أراد الله عز وجل أن يتوعد أزواج النبي توعدهن بما يكسر القلب حقا قال عسى ربه إن طلقكن لأن الذي خلق المرأة وهو أعلم بها يعلم أن الطلاق كسر لها مهما زعمت المرأة بلسانها غير هذا إنما المرأة كما قالت العرب النساء العزامات الندامات سريعة العز سريعة الندم تتكلم في انفعالها بما لا تدري به ولا بعواقبه والذي خلق هدد أزواج النبي بالطلاق والذي يعلم الهدى قال كسر المرأة طلاقها حينئذ صبرت هذه المرأة الجاهلية التي لا تدين بدين على أخلاق زوجها السيئة لأنها قارنت بين البقاء وبين الفراه ولو فعل النساء هذا لكان خيرا عظيما ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه النسائي في سننه لا ينظر الله عز وجل إلى مرات لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه ولكن الرجل مع المرأة كالعافية مع الفدن مدام المرء صحيحا لا يشعر فإذا صرع من المرض أن وصرخ وعلم ما كان فيه من الخير فكذا المرأة لا تشعر بزوجها إلا إذا مات أو فارقها بطلاب لا تشعر أن حياتها كلها ملآنة به وهذا وصف ملازم لا تستغني عنه هذا حكم النبي أنها لا تستغني عنه أبداً فإذا لم تكن شاكرة لا ينظر الله إليها يوم القيامة والمعنى يعذبها عذابا شديدا حتى بلغ من حرص الإسلام على ما لا تدركه المرأة أن الله عز وجل يقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا وتأمل سياق الآيات في الموضعين وعند الرجل والمرأة النشوس أصلا كلمة نشز وناشز أي مرتفع ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام على مسألة اللبن الذي يحرم من النسب لبن الرضاع قال ما أنشز اللح وكس العظم أنشز أي ظهر اللح مبارزا على العظم فنشزت المرأة ارتفعت على زوجها وصارت لا تقبل له كلاما أو كالمحاسبة له أو معترضة عليه فإذا نشز الرجل وإذا نشزت المرأة انظر إلى سياق الآيات والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن والآية ليست على الترتيب الوعظ والهجر والضرب ليست على الترتيب فيجوز البدء بالضرب أو الهجر لما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا نشزت المرأة ماذا يفعل الزوج يعز ويهجر ويضرب طيب إذا نشز الزوج وإن مرأة خافت من بعليها نسوزا لم يقل تهجر ولا تعز فضلا عن أن يقول تضرب انظر إلى السياق انظر إلى هدي الإسلام والتي أي تعلمون نشوزهن فعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن طيب مع المرأة وإن مرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعواضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا يصلح بينهما صلحا أي لا جناحا أن تتنازل المرأة عن شيء من حقها لماذا؟ لتدوم الحياة الزوجية كأن تقول لا تنفق عليه ولكن أبقلي بل حتى لو وصل المرء إلى الفراش كأن تقول أنت حر ولكن أبقني زوجة مجرد اسم فقر قال الله عز وجل قال الله الله والصلح خير ونزلت هذه الآية في سودة بنت زمع لما كبر سنها فأراد النبي أن يطلقها فقالت لا تطلقني وأهب يومي لعائش وهذه الآية ليست خاصة بسودة حتى لا تقول لمرأة أصل سودى بقت لدى لا الله يقول وإن امرأته هذا حكم عام إلى قيام الساعة والعلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلو أن رجلا لا يقدر على جماع امرأته بغضا لها أو لا يريدها لكبر سن أو نحو هذا أو لا يقدر على النفقة عليها فأراد أن يطلقها لهذا يقول الله عز وجل لو تنازلت المرأة عن حقوقها وبقيت زوجة هذا خير من الطلاق لكن أغلب النساء سيقول لي لا نطلق الطلاق خير لماذا أبقى معه هكذا والله يقول والصلح غير وناقصة العقل والدين تقول الطلاق خير انظر إنهن يتكلمن بالهوى والله ينطق بالحق وهو يهدي السبيل لتعلم عظم الرابط بين الرجل والمرأة وأن أفضل حياة المرأة مع الزوج في رباط الزوجية وأن المرأة لا تنفك عن هذا الرباط إلا لمسويغ شرع فانظر حتى في هذه الحالة شرع الله لها البقاء ولو كان الرجل غير قادر على أصل حياة الزوجين وقال الله عز وجل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة والصلح خير وحضرت الأنفس الشح يقول هذا التشريع عند مشحات النفوس فالله شرع هذا لماذا لأن بقاء المرأة مع زوجها خير ولو لم يكن إلا مجرد لس لأنه في الواقع يحفظ حياته من حيث تدري ولا تدري يرعاها من كل جانب وهي لا تشعب ويقفي أن المرأة في الآخرة في منزلة الرجل للعكس وذلك لأن الله فضل الرجال على النساء فغالب أمر الرجال أن تكون درجاتهم في الجنة أعلى فقال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم فهذا يدل على أن الغالب أن منازل الرجال في الجنة أعلى فلو لم يكن إلا هذا لكان حافزا على البقاء فكيف بكل خير وهدى جاء في كتاب الله عز وجل فحينئذ لا ينبغي للمرأة أن تفرط في هذا الرابط إلا بقيد شرعي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما مرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة والبأس يقيله الشر على المرأة فإن سالت زوجها في صورة لا يريد بإيه الشرع فيها لها ذلك فإنما هي بعيدة كل البعد عن رحمة الله عز وجل فحرام عليها رائحة الجنة كل هذا أيها الإخوة هو دين الله عز وجل بل هو الفطرة السليمة كما قالتها هذه المرأة التي لا تدين بدين صحيح ولكن نقول ينبغي للرجال والنساء أن ينظروا إلى دينهم وأن يتقيدوا بالإسلام وأن يكون كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا سر على نهج دينك ولا تنعرج يمينا وشمالا فتلك السبل التي حذر الله منها ورسوله صلى الله عليه وسلم وأكتفي بهذا القول والحمد لله رب العالمين